لهم ثناء من الله عليهم في ملأ الملائكة الأعلى ورحمة تنزل عليهم وأولئك هم المهتدون إلى طريق الحق إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الجبلين المعروفين بالصفا والمروى قرب الجعبة من معالم الشريعة الظاهرة فمن قصد البيت لأداء الحج أو نسك العمر فلا إثم عليه أن يسعى بينهما وفي نف الإثم هنا طمأنة لمن تحرج من المسلمين من السعي بينهما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 إلا الذين تابوا إلى الله من كثمان تلك الآيات الواضحات وأصلحوا أعمالهم الظاهر والباطنة وبينوا ما كتموه من الحق والهدى فأولئك أقبل توبتهم وعن التواب على من تاب من العباد الرحيم بهم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين إن الذين كفروا وماتوا على الكفر قبل ان يتوبوا منه اولئك عليهم لعنه الله بغردهم من رحمته وعليهم دعاء الملائكه والناس كلهم بالطرد من رحمه الله والابعاد خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون ملازمين هذه اللعنة لا يخفف عنهم العذاب ولو يوما واحدا ولا يمهلون يوم القيامة وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ومعبودكم الحق أيها الناس واحد. متفرد في ذاته وصفاته لا معبود بحق غيره وهو الرحمن للرحمة الواسعة الرحيم بعباده حيث أنعم عليه من التي لا تحصى من فوائد الآيات الابتلاء سنة الله في عباده وقد وعد الصابرين على ذلك بأعظم الجزاء وأكرم المنازل من أعظم الآثام وأشدها عقوبة كتمان الحق الذي أنزله الله والتلبيس على الناس وإضلالهم عن الهدى الذي جاءت به الرسل مشروعية السعي بين الصفا والمروة لمن حج البيت أو اعتمر أقول كثيرا ما يردف الفوائد في ذم الأمور يعبر بعباره أعظم مثل هنا من أعظم الآثام لو أتب عبارة من أكبر الآثام أو, لا أو من أشد الآثام أو لا من أعظم ثانيا جاءت بها الرسل يعني لو كانت عبارة جاء بها الرسل مثل قال الملائكة أفضل وهنا في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والانفس والثمرات هذه خمسة أشياء وهذه لها تعلق بالآية التي بعدها بآيتين إن الصفة والمروة من شعائر الله لا. لان هاجر كانت مع اسماعيل وإبراهيم فانصرف إبراهيم مستجيبا لأمر ربه فحصل لهم الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات أما الخوف هي امراه مع طفلها فحصل الخوف أما الجوع فقد نفذ ما لديهم مهم بواد غير ذي زرع أما الأموال فلم يكن لديهم مال وحتى لو كان لديهم مال ولا يوجد من يبيع او يشتري فما فائدة المال أما الأنفس فقد كانوا ثلاثة وصاروا اثنين أما الثمرات فهو واد غير ذي زرع. فحصل هذا بهذه الامور وفي قوله تعالى الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا توبة العالم تختلف عن توبة غيره فإذا أجرم في, بيان في باطل لا بد عليه في ثوبة أن يبين للناس الحق وأما هذا اللعن إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين فلعنوا الذين منعوا العلم لأنهم منعوا رحمة الله ولذا من ينشر العلم والرحمة يستحق الرحمة أسأل الله أن يرحمنا جميعا هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.